الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه أجمعين وبعده فلا يزال حديثنا موصول بتفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة ولا زالت قراءة المنصولة بفضل الله سبحانه وتعالى حول تسير صورة البقرة بسم الله والحمد لله والصوات والسلام الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقسط عند الله واقوم الشهادة وأدنى الا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ثمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم قال رحمه الله تعالى احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق اللافعة والإصلاحات التي لا تكت... التي لا تقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها التي لا تقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها فإلا فيها فوائد كثيرة وكيف اقترح إنها... وكي العقلاء ما تكون في سعادة البشرية أعظم مما شرع الرب سبحانه وتعالى الذي خلق فالذي خلق هو الذي شرع ولهذا لو اجتمع عقلاء الكرة الأرضية على أن يضعوا امرا فيه صلاح البشرية ولم يستمد هذا الأمر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيل فمهما وضع العقلاء من أمور لتسعد بها البشرية فإنها أمور قاصرة من وجه وإن كانت كاملة من وجه آخر فإن البشر يضعون ما تحيط به عقولهم وما يكون على قدر عقولهم أما الذي يعرف المصحة ويعلم المصلحة من كل وجه فهو الشابع الحكيم ولهذا فما أمر الله سبحانه وتعالى به أو النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الأخذ به إن كان واجبا ويستحب الأخذ به إذا كان مستحبا ولا استدراك عليه إنما مهما يضع الواحد من البشر يضع الشيء من أجل السعادة فإنك تستطيع أن تنتقده. ممكن تنتقل في هذا الأمر تنتقل مهما بلغ من الكمال البشري والعقلي فتصفيع أن تنتقل ولهذا القوانين هذه الوضعية لم تكن عن البشرية شيئا هذه القوانين الوضعية التي وضعت ليتحاكم الناس إليها في مخالفة الشرع أو في مصادمة الشرع هذه لا يمكن أن تجعل البشرية أبدا مستحيل مستحيل يسعد البشرية وهي من أحكام الجاهلية قال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهليات يلغون ومن أحسن من الله حكما بقوم ينقنون لكن توضع قوانين في قياس السيارة توضع قوانين في التجارة توضع قوانين في كذا أما القوانين تكون في جهة وأحكام الله سبحانه وتعالى في جهة ويلزم الناس بهذه القوانين هذا مستحيل أطلا يكون فيه السعادة لا يمكن يكون سجن الزاني ولو ألف ثمة أضرأ لهذه الجريمة من جلبه أو رجبه لا يمكن يكون سجن السارق ألف سنة أضر لهذه الجريمة من قطع يده ليمشي بين الناس فيسألوا الناس لما قطعت يدك يقول من أجل ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فيرتضع الناس فلو علم الصارق استقطع يده ولو علم الزال أنه سيرجر حتى الموت في مقابل شهوة داما دقائق، فإنه لن يجرع على هذه الجريمة ابدا حاصل الامر أنه لا يمكن أبداً أن يستقل البشر بوضع أسس لسعادة البشرية بعيداً عن الشر. بل ما جاء في الكتاب والسنة هو مصدر السعادة وهو العمل الصالح الذي تسعد به البشرية نعم فإن فيها سوائد كثيرة منها جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا ثمن مؤجل فكله جائد لأن الله أفضل به سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا ثمن يعني الذي هو عقد يكون بين بائع ومشتري مع تأجيل الثمن وتأجيل المثمن تشتري عشرة أراضيب بأرز مثلا يتم تسليمهم في الحصاد مقابل مثلا الأراضيب مئة جنيه أو ألف جنيه يبقى عشرة ألاف جنيه مع تقديم هذا الثمن كاملا يعني تفضل هذه عشرة ألاف وسأخذ منك عشرة, عشرة أراضيب أو أطمال في نهاية الموسم عند الحصاد ده اسم دين دينيه سلم هذا هذين السلم او شراء مؤجلا ثمنه او اشتري منك فلعة معينة هذي بألف جنيه وليس عندي مقدرة على السداد الان فاقول لك خلاص سددني بعد شهرين او بعد ثلاث اشهر او اربعة اشهر ماشي يمشي حال ليس من شروط صحة البيع ان يتم التقابض في النسلسة ان يتم العلم بالثمن اه اما قبض الثمن ليس من شرط صحة البيت لكن العلم بالثمن هو اللي شرط صحة البيت يعني منفعش ايه خد بس لما ربنا في رجل اي حاجة تجيبه منفعش لابد ان تحدد لا لابد من تحديدي لا لابد من تحديدي فلابد من العلم بالثمن والسلعة هذا في البيع لابد من العلم بالثمن والسلعة السلعة اعرفها ايه سواء برؤيه او سواء بى بشم أو لمس أو, أو وصف منضبط بد من علم بالثمن لا بد من علم بالثمن وعلم بالثلع لكن أن يتم قبض الثمن في المجلف لا مشرط مش أو أن يتم تسليم الثلع في المجلف لا مشرط مش المهم العلم أنا عندي سيارة يا أخي الآن مصافتها كيت وكيت تشتريها بكام أشتريها ب خمسين ألف جنيه. طيب خمسين ألف جنيه. كتبنا العقد. السيارة مش موجودة. السيارة في البلد مش موجودة. وفلوسك برضو مش موجود. لكن عرفنا السلعة وعرفنا ليه الثمن. كذا البيع صحيح ولا لا؟ هذا البيع صحيح. هذا البيع صحيح. لكن اشتريت سيارتك بخمسين ألفاً. عرفنا هنا الثمن. لكن ما عرفنا ايه السلعة. سيارة ايه؟ اي سيارة؟ سيارة ما سيارة ما عرفش سيارة يبقى عندي مجس بلم تجيب لي مثلا سيارة كر ولا بحمار ولا تقول لي دي سيارة قال لي لا دي عربية تقول لي لا فرق بين العربية والسيارة فالعربية والسيارة والدابة كل ذلك شيء ايه؟ واحد يبقى على ما سواء كانت ديون سلم او شراء مؤجل ثمنه فكله جائز لأن الله يخبر به عن المؤمنين وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان وقد أقرهم عليه الملك الديان يبقى إذن جواز فإذا الأولى جواز المعاملات في الديون يبقى كون أخذ منك حاجة بالديل لا جائز لا يوجد جوازه هذا نعم ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات تسمية الأجل أنا أستأجر منك شيئا طيب إيه المدة لابد أن يكون المدة معلومة طيب انت تشتغل عندي في بيتي في مزرعتي طيب هتشتغل يوم ولا اثنين الى نصف النهار ولا الى اخر النهار بس سيارتك طيب تأجر بالكيلو ولا بالزمن لا بد من تحديد هذا والسبب في هذا رفع الاشكال بين الناس حتى لا يبقى هناك مادة للإيه للنزاع بين الناس والشريعة أتت الضرافعات ولهذا يا أخوان ما نعانيه من مخالفات في هذا الباب ومن مشاكل في هذه الأبواب معاملات تجد رجع إليه إلى عدم التقيد بضوابط الشرع وعدم توصيف المعاملة التوصيف الشرق واحد بقول له مثلا أكتب كذا ألدخويا إزاي أكتب ده يعني ده يعني ثقة عميات طيب ثق عمياء وأنت ميت أو عمياء في هذا الرجل ورجل هذا ما طيب وفي ولدي كذلك لا ولد أجارك الله طيب من ضمن لك أنه سيحيى هذا الرجل إلى أن تنتهي المعاملة نعم ومنها أنه إذا كان الأجل مجدوره خلاف بين الزوج والزوجة في المهر الذي أخذه ادهب بعدما ادهب وقال ادهب بعدما زعله بعد عشر سنين عاوزه ذهبها وراح بيت أبوه أبوها مش هترجع لما هديرها الدهب طيب أنا هديرها الدهب ليه ما هي ادتني الدهب تبرعت بالدهب لا انا ما تبرعش بالدهب لك انا أعطته لك ألا ستأخذه طيب من لي أشهد بهذا كتبت هذا الدين يعني ما دين على الرجل ولا هبة إن كان هبة خلاص ما نسعش ترجع في الدهب إن كان على وجهه القرضة لك ذلك من لي أفصل كنتم كنت كنت حبايب مع بعض كلام الجميل الرقراق وقت ما كلفها دلوقتي الكلمه الطيبه ايه راحت هي عايزه ذهبها وهو مش عايز دينا ذهابها يبقى نعمل حساب لليوم ده لا نعمل حساب لليوم ده عشان كده لا تطرق دينا بالكتابه ولا تبالغ ايضا في الكتابه تقول وصل وصله على بياض مش مشكله انا, أنا لا يمكن اخونك ابدا طيب خد وصل على بياض وبعدين وبعد عشرين سنه اختلف بعد عشرين سنه قتل اخوك اخي الوصف الوسط سيدي احط اللي انا عاوزه فلا يصلح كل هذه المشاكل والقضاء اللي راف... ترونها في المحاكم راجع الى عدم ضبط المعاملة وتوصيفها على وفق الشر لازم تتعامل معاي على اساس روح اشتري لي سيارة فوجئت انا بعد شهر إن السيارة دي وشريها بخمسين ألف عملها بمئة بستين ألف تعال يا فلان إنت ليه بجتنا السيارة بستين ألف وقال لك ده تعب ألا أنت وقتين أنك هتأخذ تعبك كنت أساومك فيه يا عشرة يا خمسة يا ثلاثة يا أربعة ألا وأنت أنا مش عارف ما أنا هأخذ تعب آه. تحديد الأمر إنت وكيل ولا تنصار ولا بائع ولا بالضبط نرجع نختلف ونجيب الناس ونقض بين الناس طيب من الاول الأول خذ هات السيارة وخذ بالك وانت سعيك في السيارة رأيك مل جنيه أو ألف جنيه يعني احنا حبايب وزمايل وكذا والله لا يمكن اخذ منها انقطعت المسألة خلاص هاي ايجيب ايش منها نزعل بعد كذا من يقول لي هات الألف جنيه اللي انت كنت تقول هات دوم لك قلت لأ اقول لك لا اما انت قلت لي احنا حبايب واصدقاء شاعة لكن لو بقي الأمر معلقا فدائما يقع النزاع والخلاف ولهذا لما تجيب واحد يشتغل عندك في عمل من م... إجارة قل له عملك هيبقى كذا وطبيعته كذا ولو طرا كذا سيكون كذا ولو مشيت نص الشغل هيكون كذا حط عقد بينك وبينه حتى لو اخ ممتحي حتى لو خطب على المنبر حتى لو شيخ ضع هذه الأشياء رجل شيخ كيف تتقدم وياك تتذوق اهلا بيك يا شيخ يا سلام دا احنا كالسالك وندالك في البيت تمام؟ شيخ أول ما الشيخ اتجوز وحفظ شيخ خلافات تعالى بقى شيخ نعمل أي ما عمتش لي أي أي تعالى شيخ نعمل عليك زي مهر مثل مهر مثل إيه؟ أنا جبت لكم 500 جنيه ذهب ولا بألف جنيه ذهب وقبلتموني على هذا يبقى أصبح كل حقوق المرأة الألف جنيه اللي خليتهم البنت عندي لإيه؟ عندي الزواج نقدر بنرزم الشيخ أنا لكن إنت حب كما يضع الناس وكن مثل الناس خلاص حتى إذا وقع نزاع لك حقوق أو حين سامحت واخترت صاحب الدين واخترت الشيخ بالألف جنيه لا ترجع بقى متقول الشيخ إحنا يعني سمحنا لك بالألف جنيه ودلوقتي عايزين لا خلاص إن رضيت من الامر الأمر ترجع في هذا بل اجعل الأمر ايه احتسابا أو أنك تكون من أول الأمر قد وضعت ايه الأمور في من يبقى كل هذا راجع الى عدم ضبط هذا التعامل نعم ومن ذلك وجوب تسمية الاجر في جميع المدينات وحلول الاجاره الاجاره اديه كل هذا طيب هل القرض يوضع له اجر كذلك طبعا المدينات بيع وشراء، لكن القرض انت اخي محتاج 1000 جنيه معزور دلوقتي اديتك 1000 جنيه هل القرض هذا يوضع له مدة قال لك القرض ده عقد إرفاق عقد إرفاق عقد إحسان ومن الإحسان أنك كنت لا, لا تضع مدة من الإحسان قال لأ تضع مدة يبقى متى ما قدرت على سدد هذا الدين أرجعت لك القرض تحك وبعض العلماء قال لا باس هذا لا سيما إنهارضة مع الزمم التي بعضت كثير عن الشريعه فلا بأس الوضع للإيه القرض ها الأجل لهذا القرض لكن إذا عجز عن السداد يبقى لا يجوز لك أن تطالبه مطالبة شديدة ولا أن تشكوه إلى الناس ولا أن ترفع عمره إلى القضاء يعني جاءتني فتوى أظن اليوم ولا والأمس ما أدري بعض الأخوات بيجمعوا ذكوات تمام بقى عامة عشر طلاف عشرين ألف أو كاب فماذا صنعنا اجتهدنا في ان يقرضنا من هذا المبلغ بدون فوائد الاخ ذا عايز الف جنيه الاخت ذا عايز الف جنيه ما فيش اشكال خدم, خدم خدم خدم خلاص بس ياخذوا يصال امانه ايه يصال امانه وبعدين اذا لم يسدد الاخ او الاخت في الموعد المحدد اه رفعوا اه امرهم الى الايه الى القضاء فالكلام ذا يجوز ولا لا يجوز إذا كانت قادرا على الوفاء غني يعني ومرضاش يبقى نرفع مرة للقضاء غير قادر يبقى لا نقضي فبعادل ليه يعني أما, أما يفك الكرب ده وكرب ده وكرب ده ويرجع يأخذ يفك الكرب واحد تاني يبقى العشرين ألف دول يفضل لكن لو الدون الاثنين ثلاثة انتهى عشرين أسنين ماشي مو الوكيل ممكن اذا تصرف للافضل احسن فيش مشكله الوكيل اذا تصرف الأفضل ما فيش مشكله اخرجها يعني كقرض يعني هما ليه يعني ما ديك انا قرض تدلع وربنا يغنيك تديني وارجع تاني للواحد تاني نور الذكاء واجب على الفور وعلى التراخي واجبه على الفور على, على الصحيح فهذا حبس للزكاه عن اهلها ده فقير تقوله ايه وارجع الديك عمله ايه ده فقير يعني اصبح هذا من حق تعين عليك إخراج الزكاه الآن يبقى اعطي حق ولا تحبس عنه ولا تعلق ذلك على شرط اذا قدر ارجعه اليك ب دافع, دافع عقلاني او بالمصوغ عقلاني انه هذا افضل العشرين الالف بدا ان ياخدهم مثلا خمسة ستة هياخدهم ايه على الدوام اكثر من هذا العدد لا هذا حقهم اصلا هذا حقهم وتعلق الحق بهم ولا يجوز تاخير الزكاه عن وقتها الا لمصلحة وليس هذه من المصلحة يعني تصدق بها فقير او الميجر الفقير لكن دمي الفقير يحتاج وانا حب الزكاة عنه لا يجوز هذا لا يجوز فمتى ما وجد الفقير وحال الحول يجب ان اخرج الزكاة في ميقاته فهذا حفش للزكاة عن ايه عن مصري النعم ففي احيانا اجتهادات من الاخوه او من الاخوات لكن في غير موضعها لابد يرجع فيها الى اهل العلم نعم ومنها انه اذا كان الاجل مجهولا فانه لا يحل لانه غرر وخطر سيدخل فيه الميسر نعم عين الاجل او هاقول الاجل بس برضه باقي مجهول يعني اصدقك بعد سنتين طيب بعد سنتين معناه في اول السنه الثالثه ولا بعدها شهر ولا بعدها كذا قول في اول رمضان قول في يوم عيد الأضحى قل في يوم مثلا في أول شعبان وهكذا إنما بعد سنتين برض مطاطا نعم ومنها أمره تعالى بكتابة الديون وهذا الأمر قد يجب إذا واجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية وكاموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأملاء وقد يقارب الوجوبة كما إذا كان الحق متمحضا للعبد فقد يقوى الاستحباب لحسب الاحوال المقتضيه لذلك وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثره النسيان ولوقوع المغالطات وللاحتراج من الخونه الذين لا يخشون الله تعالى ومنها ومنها أمره تعالى للكاتب هذا الكتابة هل هي الوجوب عن الاستشباب الشيخ نفصل في بعض حقوق تتعين يعني أنا راجل مثلا وكيل على حاجة لا بد نضبط حقوق الناس ايتام اوقاف كل حاجة دي لازم أن تكتب انما جتعتي انا ملكي انا فصرف الامر هنا في يا الذين امنوا اذا تدينتم الى اجل مسمى فاكتبوه صرف الامر عن وجوبي قوله سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذين يتمنى أمانته وليتقى لها ربنا إلى الاستحلال نعم ومنها أمره تعالى للمشاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها ولا على أحدهما لعداوة ونحوها ومنها أن الكتابة لا. بين يعني أن المشاتب أم أمره بالإيه بالعدل بين فهمين. في واحد أحياني يكون مثلا وبعرف شي يكتب وليقرأ وأنا بكتب معاملة بينه وبين آخر فأم بقى إيه نظرا لعداوة بينه وبين أخديمه أو لعلاقة صداقة بينه وبينه أخديمه أأم إيه أجعل عقد في صالحه والثاني شعار في يقرأ هذا ظلم ولعاده بالله نعم ومنها أن الكاتب لابد أن يكون عارفا بالعدل معروفا بالعدل لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل ما الفرق بين عارفا بالعدل ومعروفا بالعدل؟ شققت ومنها أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن إحسان إليهما وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذميهما ذميهما كما أمره الله بذلك فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها يعني أن الكتابة فيها أجر لأن كل ما يؤدي إلى تحقق وجوب أو استشباب فإنه يندب إليه الإنسان يعني نفعل هذا الفعل وهذا الفعل ما يعينه على أداء واجب أو أداء مستحب يبقى أنا مأجور ولا بقى مأجوب مش واحد مثلا ما ينفشي ما خلص لفطيع ودومه واخد بالك ما تتمشيش في, في جوازة ما تمشيش مش عارف في كذا النهاردة نفعل بتخاف يعني مثلا واحد عايز يفتح مشروع. وعايز فلوس تروح واحد صاحب اموال تخاف تقولي صاحب الاموال تعالى افتح مع دا مشروع اللي انت عارف اذا كانوا هما تمام وفي ربح وكواسينا مع بعض ناسيينه مش حد مثلا بيقولك مثلا خد دي الهنديه ولا بتاع اول ما قع خلاف يقولك تعال خربت بيتنا لانه خربت بيتي انت في أنا مكنش مامنه انت اللي ايه كنت لو عليه او جواز طول ما مع بعض تمام وعيال ومعامل آخر تمام مشكلات أول محسن خلاف على دماغك الناس لا يقدرون بقى إن انت سارت خيرا دي بنت حافظه القرآن ومستقيمة ودولت حافظه القرآن يا جماعة يا بنتي يا أهل البنت في أخ كويس يا ولد في بنت كويس خلاص سبوا بقى مع بعضهم يبقى جزاك الله خير حتى لو وقع بقى مشاكل ليس لك داخل إنما أردت الخير لكن الناس لا يطرقونه. فاعمال البر عموما التي يتصلح بين الناس التوفيق لحصول أمر واجب لهم مستحب كل هذا يندب إليه الإنسان ولا يكون الإنسان سلبيا يعني لا يكون الإنسان سلبيا في المجتمع بين الناس وإذا استنصحك فانصح له ومن النصح ان تدل على الخير لكن أيضا أصبح هذا ينبغي أن تبع تضع شروفا يعني أقول يابني يا اسال عن الناس دي انا علمي ان في البنت دي بنت مستقيمة وكويسه لكن تسأل واتفق انت يا رجل يا ولي البنت والله هذا الشاب بيحضر عندنا الدروس وشاب ما شاء الله كويس وشاب على خير وشاب كذا كذا لكن برضو انت ايه ابحث عنه ودب الى بيته وسأل عن لكن يبقى انت تفتح له فقط او الشراكة حط يا جماعة لبينكم حطوا بينكم عقد في كل شيء وانا فقط قربت صاحب المال الى صاحب الجهد والخبرة وما علي شيء بعد ذلك نعم ومنها ان الكاتب لا بد ان يكون عارفا بالعدل معروفا بالعدل ايه الطرق من عارفا بالعدل وبين معروفا بالعدل نحويا يعني ما اردنا نحويا ما احنا عارفين هذا الشفاء ها وبالتالي وبالتالي ايه سيكتب بالعادل لابد ان يكون عالما بالعادل يعني يجي مثلا دلوقتي واحد في المضاربة مضاربة انت مثلا واحد واحد بالمال واحد بالجهد فانا اجي اكتب اقول مثلا والخساره والربح نصفاني بين فلان كطرف اول صاحب مال يعني وفلان كطرف صاحب ادارة يبقى انا كده مش عارف بالعادل لأن في المضاربه الخساره على راس المال والربح بينهما على ما يتفقان على ربع ثلاثه ربع كذا انما الخساره على رب المال لان رب المال هيخسر ماله ورب العمل بيخسر جمده يبقى انا مش عارف مش عارف يبقى انا بدنا نكون عالما بالعدل حاله الكتاب انا واحد بيبيع سياره ومعرض سيارات بيبيع سياره الواحد فانا كتبت شرط وعند التاخر عن السداد سيتم رفع المبلغ مثلا بنسبه واحد في المية أو اثنين في المية يبقى انا مش عارف بالعدل يبقى انا اكون عالما بالعدل خلاص معروفا ايضا بالعدل فمعروفا بالعدل الثانيه يوصف الايه يتعلق بالامانه يتعلق بالديانه يبقى الاول يتعلق بالعلم والثانية تتعلق به بالأمانة والدين، فلابد أن يكون الكاتب هكذا، لابد يكون الكاتب هكذا، إنما كاتب تعزمه على غذور ويكتب لك ما تريد هذه المشكلة، ودي أكثر الناس يقعوا فيها إيه؟ الآن والأسف الشديد. نعم، عارفا بالعدل معروفا بالعدل لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبرا عدلا عند الناس رضيا. لم تكن كتابته معتبرة ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق شوف الشيخ قال ولم يكن معتبرا عدلا عندما تراضيا يعني مش لازم في العدل كنا في الكتابة اللي هو العدل اللي زي شعبة في رواية الحديث يعني العدالة في رواية الحديث غير العدالة في الكتابة العدالة في شهات الجوال غير العدالة في الشهداء على الزنا. يعني العدالة ده وصف إيه؟ على حسب القضية اللي تتعلق بها عدل يعني مرضي بين الناس الرضا ده بقى نس... نسبي يعني ينفع واحد انا ارضاه عقد الزواج لكن ما فيه في كتابة وامنه في واحد ارضاه في كتابة ولا ارضاه في شهادة زينة. تمام؟ كل دول غير العدل اللي هو يتعلق به اللي الحديث العدل يتعلق برواية الحديث ده حاجة تانية ده آخر نعم ومنها ان لا يعني مثلا واحد يقول لك دلوقتي مثلا الحليق هذا فاسق فتسقط ايه شده فاصل طيب لما اجي مثلا اتخذ كثيفا الان يجوز ولا لا فواحد قال لك ده فاصل لكن الناس مش معنه ده من اصياب الناس وراجل حقاني وراجل لو يقول كلمة الحق لو على رقبته وده بيحصل ولا لا موجوده ولا لا بل أحسن مش يعني علاقات العوام بل فعلا بعض الناس لكم أفضل من كثير من من أطلق الإحياتها في هذا ولا يعني ان احنا نقول ده خدوا الحالقين وطلقوا من الحلاء لكن فعلا هذا الوقع قد يحصل من جهة التعامل من جهة كذا قد يكون أفضل في هذا الجانب طيب تصرش كتابته ولا لا تصرش تصرش كتابته هيبقى المعتبرة في هنا هنا أن يكون مرضيا عنده الخل مع ومنها أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم معا. ومنها أن الكتابة من يعمل الله على العباد التي لا تستقيم أمور أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها وألا من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى أن يخضي بكتابته حاجات العباد ولا ولا ينتنع من الكتابة ولهذا قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله نعم لنعم للكتابة نعمة والقراءة لأنه دي منافذ العلم العلم دي منافذ العلم أن يتعلم إنسان القراءة والكتاب ولهذا كان العبد اللي بيقرأ ويكتب غير العبد الام اللي لا يقرأ ولا ايه ولا يكتب ولهذا ننصح برضو بعض الشباب اللي بيجي مثلا يقدم على الزوال فطبعا ايمانياته عالية بيبقى الوحد شاب كده مثلا ايماناته عالية شوية بقى قبل ما يخوض التجارب ولا كان عايزة واحدة عمرها ما دخلت لما دارت ولا تعلمت ولا اي حاجة خاصة فان عايزة امي لا تقرأ ولا تكتب خلاص تخد أمي لا تقرأ ولا تقرأ ماشي جزاك الله خيرا سطرت على ابن من بنات المسلمين جزاك الله خيرا واخترت الدين الحمد لله بعد كده بعد ما تزوجت تقعد مع الاخ ثاني يقول لك أنا النهاردة رسّة الله وأنا جاي مسمع لزكتي نظم الورقات تسيب ده تروح للثاني يقول لك والله أنا صراحة كان زوجت بتقرا على مصاحبه خاري و عليها لفظ طبعا تقعد مع ده وتقعد مع ده وتقعد مع ده وتقعد مع ده من سنة تغيرت طبعا انت بتدخل ساجده صالحه قانفه امراه مضيعه امراه يعني قايمه بحق زوجها لكن انت ايه تشوفت بعد البخاري والعمريقي والجويني و... <تصفيق> فبدا النفس تتغير ترجع ثاني فاحنا عايزين نقول يا اخوان اللي حط شرط يحترم الشرط اللي حط شرط ايه يحترم الشرط ولا تضع شروط في وقت انفعال سواء يقربك من الإيمانات يعني عالية أو ينزلك خلي دايما في حالتك إيه؟ حالة الوسط نعم الأختي هذه لها مميزات ومش مسألة إنها تقرأ وتكتب ممكن تقرأ وتكتب وتبهدلك آخر بهدانة وممكن تكون إمرأة أمية وتعيشوا معها السعادة لكن احنا بتحط النقاط بيحصل منها أخلاف يعني الكلام أنا بقوله لكم ده دي قضايا واقعية دي قضايا إيه؟ واقعية فعلا بعد ما الأخ يدخل وكدا يبدأ بقى يفكر في حفظات المتون حفظات المتون والخبيرات بالعالمات بالعلم الشرعي لكن لا شك أن من تقرأ وتكتب هذه لديها ميزة لديها ميزة تقرأ كتاب الله تحفظ شيئا تعلم ابناء بعض الشيء ولكن كما لهذه يعني فضائل من هذا الجانب فللاخرى إن حتنا واستقام أمرها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المرأة الصريحة قال إذا نظر إليها صرت وإذا أمرها أطعت وإذا غاب حفظته في نفسه ومالك حاجات من يجدع بالقراءة ولا حفظ ولا شيء استقامة المثلة استقامة الزيانة نعم ومنها أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الح إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته املا عنه وليه وقام وليه في ذلك مقامه ومنها أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت, التي تثبت بها الحقوق حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى ما أملى عليه من من عليه ما أملى عليه يعني النقطة التي مرت يعني لو له الحق صغير أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل فليمله وليه بالعكد يبقى واحد يعبر أنا الولد صغير وعنده سفة أو كذا يبقى وليه يقوم مقامه لضبط حقه نعم ومنها أن الاعتراف من الأعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أمن عليه من عليه الحق أن عليه الحق يبدأ اعتراف لأن أنت اللي كاتب اللي أمليت وأعلى من ذلك أن أنت ما اللي تكتب خبالك ففي هذا دليل على أن الاعتراف كما يقولون سيد إيه إيه ولهذا الإقرار عندنا ما يحتاجش في أعظم البينات واحد بيقول أنا زنيت بمرض فلان أو ببين أو بكذا نقوله هات أربع شهود هو عارف إيه بيحصل لكن لنا للقضي نراجعه أراجعه ما الزمة لعلك لعلك لعلك لعلك لعلك يمكن مش عارف إيه الزنا لكن ليس مع إقرار شيء لكن العلماء قالوا لو أقر المقر بشيء ثم رجع عنه ولم يكن هناك هناك بين غير الإقرار فإنه يقبل رجوعه فإنه يقبل إيه يقبل رجوعه يعني واحد ألم اذنين أقيم على طهيروني فلما قمنا نرجمه فألمته الحجارة قال لا أنا ما زنيت ليس لنا مشاهدنا قول لا إن خشئه ضرر الحجار ولا إرفع، ولهذا النبي فلم عاتب الصحابة أنه لم يرفعوا أيديهم عن ماعز لما هرب منهم، ما فاضروه فقتلوا، ومنها ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجالين والسفهاء ونحوهم. ومنها ان الولي يقوم مقاما وموليه لانه من نقص تصرفه ولم يحسنه جبر هذا النقص بغيره بولي يكون قائما على امر الصغير مش قادر فنولي عليه واحد قادر هذا من تمام الشريعة أيضا من كماله فمن لم يحسن التصرف فإن نجبر هذا بجعل الولاية عليه ليكتمل تفرف هذا الشيء نعم ومنها أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه نعم صحيح الولي يقوم مقامه يقوم مقام في الزواج يقوم مقامه في الطلاق يقوم مقامه في البيع والشراء نعم ومنها أن من أمنته في معاملة وفوقته فيها فقوله في ذلك مقبول وهو نائب منابك لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم فالذي وليته باختيارك فهو فوقت وليته فالذي, فالذي وليته باختيارك وفوقت إليه الأمر أولا بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف نعم وبعدين إحنا لا نشك في هؤلاء لأنه قد يمتنع الناس يعني أنا الآن انت أما الثاني وقتها تصرف وبعدين بعد ذلك رضت تصرفي يبقى هذا سيجعل الناس يحجمون عن هذا العمل الخير ولكن أنت أما فالقول قولي حتى أنا لا أضمن ما تلف بيدي فالامين محسن ولهذا لا يضمن الامين إلا في حالة التعدي أو التفريط ودي قاعدة يد الغاصب ضمن على كل حال انه تعدي بالغاصب واحد خد سرق سيارتي ولما ترى سيارتي يدوك طلع خطوطين عند الاشاره راح عمل حتفه فهلكت السياره ما حققش ما اقولش من الغلطان غلطان سيارتي ليه لانه تعدى اخذ هذا على وجه التعدي فمن اخذ على وجه التعدي لن اساله انت لا متعدي ولا مفرط من غصب لا مساله كبر اخواني هذه مساله لكن يد الامين لا تضمن الا اذا فرط او تعدى رجل مثلا ما مني وأنا بتصرف التصرف الحسن يوم يجي يكلفني مطلقا او يضمنني مطلقا لا اذا فرطت او اعتديت نعم ومنها أنه يجب على الذي عليه الحق إذا على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخص الحق الذي عليه فلا ينقصه في قدره ولا في وصه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين البخسين. ومنها وجوب الاعتراف بالحقوق الخفية وأن ذلك من أعظم إخصال التقوى كما أن ترك الاعتراف بها من نواقل التقوى ونواقصها اعتراف بالحقوق الخفية اللي ممكن ما يكونش على بينات ولا أعرف أحد تعال فلان لقد كان لأبيك عندي مئة ألف جنيه خذها لكن والله هذه ليس لها ما عندي ورقة تقول هذا ولا أخبرني أبي لكن هذه له هذه حقوقها فيها تذل علي التقوى والمراقبه مثلا أنا أمنتك على شيء واعطيتك شيئا بدون كتابة لا ينبغي أن تنكر هذا الذي لي عليك ولكن اعترف وأنا مش محتاجك بقى تجيب إيه يعني تقيم بقى قضية وكذا في المحاكم أن ينبغي أن اعترف وأنتم تعلمون قصة الرجل الرجلين الذين ترك الكتابة وأقرض الرجل أخاه وأعطاه مالا قال بغير شهيدا قال كف بالله شهيدا وكيل قال كف بالله وكيل وهو في بلد والآخر في بلد أخرى بينهم ما بينهم من طول مسافات وقد أخذ هذا الرجل مال يريد أداء ولما يصفر الله له في الموعد ذهب لينظر مركبا يأخذ المال إلى الرجل فلم يجد فماذا قال شوف سبحان الله يا إخوان شوف تقوى المعطي وتقوى الذي يرد يعني مثل هذا الصور سبحان الله فين نجدها؟, نجدها في الكتب فالرجل لم يجد السفينة ولا المركب الذي يعود بماله فتوجه إلى من؟ إلى من كان وكيلا ومن كان شهيدا يا رب طلبت بالوكيل وبالشهيد أبى إلا أن تكون أنت الوكيل وأنت الشهيد طيب هذا ماله وفي صندوق هو أحفظ المال له فيه وتولى أنت الأمر يا رب بصدق وإخلاص وألقى المال في البحر والرجل الثاني على الشط الآخر أخذ المال اخذ الصندوق ليحتطي ولي وليجعله وقودا لما فتح وجد المال ما يأخذ المال او ثابت الصندوق غير الرجل لا لا يمكن لان الله وكيل ما يهلك المال في البحر لا يمكن لان الله وكيل سبحانه وتعالى هذه معاملات راقية راقية جدا فالاعتراف بالحقوق الخفية دليل إيمان أعظم من الاعتراف بالحقوق له الضياء كما أن الإيمان بالغيب أعظم من الإيمان بالشهادة الإنسان أيوم بالغيب ده ما حد تسليم نعم ومنها الإرسال والإشهاد في البيع ولهذا هذا شهادة خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه اشترى مع إنه لم يره لم يرى النبي قد اصبر ولم يشهد المعاملة شهادته بهذه جعلته جعلت شهادته شهادة رجولية لأن اشهد على أمر غايب لكن بمنتهى اليقين فكفي على ذلك. نعم ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم لعل الكتابة هي كتابة الشهادة وإن كان البيع بيعا حاضرا فينبغي الإشهاد فيه ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه نعم فمع الكتابة الليه الشهود حتى توثق هذه الكتاب ومنها الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان وذلك شامل لجميع المعاملات بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها يعني فيما يتعلق بالأموال المعاملات يبقى رجولان إذا ما في رجلان في رجل ومرأتان ماشي فهذا لا بأس به طبعا الأمور تختلف الشهادة من أمر إيه في المعاملات الأموال كذا يبقى يتفشل في رجلين أو رجل ومرأتين لما نيجي مثلا في الامور التي تختص فيها النساء زي الحيض وزي الرضاعه وزي كده نكتب بشهاده المراه لما نيجي مثلا في مثل الزنا وكذا يبقى لا بد من اربعه لما نيجي مثلا في مثل القصاص او كده يبقى رجلين ولا نقبل شهاده النساء فالامور ايه تختلف في احيان نقبل شهاده الرجل مع يمينه هذا كله في باب الشهادات في شهاده نقبل فيها اربعه من النساء من الرجال في شهاده نقبل اثنين من الرجال في شهاده نقبل الراجل والمراتين في شهاده نقبل المرأة الواحده بس كل هذا ما في سفيه ولا مجنون ولا صبي نعم فالش... فالصبي قد يتحمل لكن لا يؤدي ولا اقبل ايه شهادة ولهذا بعض البيوت قد يهدم بشهاده الصبي يجي الواحد مثلا مسافر جاي من بره كان مسافر مثلا بقاله سنة وترك زوجته وابنه مثلا في عنده خمس سنين يقوم ولد مثلا يقول لابوه ده كان ده في واحد مثلا دخل على امي الساعه اثنين بالليل مين يا ابني وانا انا واحد طبعا الرجل بقى شك ويبقى كده ده ده اليوم هيقول كده ده ده اليوم اللي الولد شافه وكان صاحي يبقى ده كده معناه كل يوم ولا يجري مثلا ممكن يكون ده اخوها دخل ليله عندها لظرف من الظروف والولد لا يضبط او ما يضبط من الذي دخل فمش لهذه الامور لا يؤخذ فيها ومجيبش بقى سنه ولد ده ولد بريء بريء لا يمكن يكذب هو لا يمكن يكذب لكن قد يهزم يهزم انت نفسك بتيه انت نفسك بتطلع تقول يا فلان كان موجود معنا في الدرس نهارك ويقول أخي يا أخي حتى يشهد أربع أن فلان ده ما كانش موجود تقول آه سبحان الله كان زيه بالظبط وأنت رجل فما بالغ باب الطفل نعم وإذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد على اليمين والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل ومرأتين قيل الآية الكريمه فيها ارشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها باكمل الطرق واقواها وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالشاهد واليمين فباب حفظ الحقوق في ابتلاء الامر يرشد فيه العبد الى الاحتراض والتحفظ التام وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه الى المرجحات والبينات بحسب حالها ومنها ان شهادة المرأتين قائمة تن يعني قائمة يعني, يعني شوف في فرق بين فباب حفظ الحقوق حفظ تحت الخط فباب حفظ الحقوق في ابتداء الامر ناخذ فعل ايه الاكمل امر ربنا على الاحتراض والتحفظ التام وذاب الحكم بين المتنازعين معاك شباب ابتداء حفظ الحق لا دباء حكم فين حال كنازل يبقى حينئذ ايضا لضمانة الحقوق قد نقبل الشاهد مع يمينه اذا كان الشاهد وحيدا في القضية نعم يبقى في فارق بين تقييد الحق وبين الحكم بين متنازعين ايهما له الحق نعم وبينها أن شهدت المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الجنيوية وأما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل والفرق ظاهر بين البابين شوف الكلام الجميل عشان النساء ما يزعلوش يعني إحنا زي مثل الرجال وكذا وبعض الناس يتخذ من هذا إن شهدت الرجل آآ آآ يتخذ من هذا باب الاستعلاء على المرأة وإن كذا وكذا ومنضوط كلما في كل شيء نقول لا في باب الشهادة في باب الشهادة لأن الوهم ولأن العاطفة ولأن كمال الادراك في الرجل من حيث هو يعني جنس الرجل أكمل منه في المرأة وإن كانت توجد بعض النساء أفضل من بعض الرجال بهذا وبعض النساء أعدل من نئة رجل لكن الحكم هنا جاء على الغالب ده في باب الشهادة لكن المرأة ذا با في باب الديانة المرأة في باب الفتوى المرأة في باب العلم المرأة في باب التربية المرأة في باب كذا سيطلبة كرجل تماماً والمرأة كرجل ولهذا كان الصحابة يرجعون إلى مين إلى عائشة يسألون عائشة ما يقولون نحن نحتاج إلى عائشة مع حفصة للسؤال لا المرأة تعلم وتدرس وتفتي وتنقل للأمة وتروي الأحاديث من أعدل من عائشة رضي الله عنها ومن أوثق من عائشة رضي الله عنها يبه هذا باب وهذا باب في باب التعبد ليس يعني أن المرأة نقصت دين أنها مذمومة بل هذا مقص هذا الاختيار لها فيه ولهذا فإنها لا تأسن فإنها لا تأثم، فهذا النقص باعتبار الخبر يعني إنها بتصلي 25 يوم وانت بتصلي 30 يبقى هذا نقص هذا نقص في الصورة لكن هل يلزم منه الإثم؟ هل يلزم منه دنو الرتبة؟ لا ما يلزم منه دنو الرتبة فال25 يوم تصلي المراه المرأة قد يكون صلاة المرأة في 25 يوم أفضل من صلاه الرجل في 25 سنة وهو يصلي كل صلاة ولهذا قال العلماء في النقص, النقص إما أن يكون نقصا للإنسان فيه دخل فإن كان فيه بنقص واجب أثم وان كان بنقص مستحب فته الأجر الثاني أن يكون نقصا دخل الإنسان فيه وهذا قد يؤجر الإنسان أجر من أتى بالعامل كما قال صلى الله عليه وسلم إن, العبد إن الله يكتب العبد إيه إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يسمعه ويفعله صحيحا إيه مخيمة يبقى ما رأيت من نقصات عقل ودين ليس قد خرج على وجه الذنب بل هو الخبر المحفظ في هذا لكن أذهب للوب بالرجل العاقل من كلنا فالمرأة فعلا ذات تأثير تأثير قويٌّ على الرجل، لكن هذا من باب الاخبار وليس من باب الايه وليس من باب الذم. نعم. ومنها الإرشاد والحكمة في كون شهادة المرأة عن شهادة الرجل، وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة الرجل. نعم، ولذا إحنا إلى الآن، أو لأن أكثر من أربعون ما سمعناش ان اول من دون علما معينا امراه من دون علم صحيح ان في النساء علمات على مر التاريخ آه لكن لا شك ان كمال عقل الرجل في هذا في الضبط والذاكرة وغير ذلك افضل من المرأة ليه اشياء يعني خلق الله عز وجل في طبيعة الرجل وطبيعة الإمام. نعم. ومنها أن الشاهد لو نسي شهادته فذكر الشاهد الآخر فذكر أنه لا يضر ذلك النسيان. نعم. إذا زال بالتذكير لقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير ثم ذكر من دون تفكير. فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين يعني أنا أقول مثلا زاد أشهر بشهادة حاليا وبعدين بعد نصفة أقول لا يا جماعة أنا وهم أنا ظلمت كذا لا هو كذا فيعمل بهذا يعمل برجوع الشاهد لأنه قد ينسى الوحيد ومنها أن الشهادة لابد أن تكون على علم ويقين لا عن شك فمتى صار عند الشاهد؟ ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم قال سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون مثل كيف تقول أنا والله أشهد لأنني أعرف فعلا الرجل ده لا يمكن أن يعمل كده فأنا له بالبراء لا يجوز لا تشهد بعلمك عن حال هذا الرجل بل اشهد بما رأيت اشهد بما سمعت اشهد بما لمست بما شممت على حسب نوع الشهادة لكن لا تشهد علمك في هذا الرجل من فالصالح قد يخطئ يا أخي والدين قد يقع في المعصيه وليست التي جحدت المتاعى فقطعت يدها ولا الذي زنى ولا التي زنت بغاية في الإجرار بل كانوا على صلاح قد يقال في الخطر مع. ومنها أن الشهيد ليس له أن يمتنع إلى دعية للشهادة سواء دعي للتحمل أو للأدائي وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفسيها ومصالحها يعني نعم تعالى إشهد حاضر تحملا تعالى هنشوف تعالى وقع على هذا العقد حاضر أداءا إنت شفت تعالى إشهد حاضر إلا إذا كان هناك أضراراً ذلغاً يعني يهدد الزن بالقتل إذا أدى الشهادة وفعلاً فيختل فحينئذين خلص شك إلى الله تسقط الواجبات مع العطل لكن إذا لم يكن كذلك فلا تكتم الشهادة ومن يكتم فإنه آثم قد نعم ومنها أنه لا يحل الإضرار بالكاتل ولا بالشهيد بأن يدعي في وقت أو حالة تضرهما لأن يدعي في وقت أو حالة تضرهما إذا ما قلت الكاتب أو الشهيد في وقت لو قال أو لو اعترض بالحق واحد منهما فالحق ضرهم بات بأن يدعي في وقت أو حالة تضرهما وكما أنه لها لأهل الحقوق والمتعاملين والضار الشهود والكتبه فانه ايضا نهى للكاتب والشهيد ان يضار المتعاملين او احديهم المتعاملين او احديهم وفي هذا ايضا ان الشاهد والكاتب اذا حصل عليهما ضرر في الكتابه والشهاده انه يسقط عنهما الوجوب وفيها التنبيه على ان جميع المحسنين الفعين للمعروف لا يحل اضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون فهل الجزاء الإحسان إلى الإحسان وكذلك على من أحسن وفعل معروفا أن يتمم من إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي لمن أوقع به المعروف فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك ومنها أنه لا يجوز اخذ الاجره على الكتابة والشهادة حيث وجبه لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد ولأنه من مضاضة متعاملين انتبهتم هذه مسألة مهمة جدا متى ما تعينت الشهادة والكتابه يبقى ليس لك تاخذ الاجر ليه لانه اصبح حقا واجبا عليك بالمفهوم لو أنا مستحبة مستحبه تعينت عليك ليس هناك باس ان تتقاضى على ذلك ماله نعم لا. لان حق يضيع والله والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار خلاص لو في بديل خلاص لا يجب عليك مم. ومنها التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة وأن فيها حفظ الحقوق وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من المسياني والجهوري ولهذا قال ذاكم أقصى عند الله وأقوم الشهادة وأدى ألا ترتاب وهذه مصالح ضرورية للعباد ومنها أن يتعلم الكتابة من أمور الدينية لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان ومنها أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجاتهم لتعليل الله النهي عن الامتناء عن الكتابة بتذكير الكاذب يقوله كما علمه الله ومع هذا فمن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته وهذا في كل نعمه اللي عنده حسن السياسة في أمر معين عنده تعلم كتابة وعنده تعلم صنعة معينة لا يدخر عن المسلمين وسعى في أن يعلمهم فهذا من تمام شكر النعمة أن يصرفها الإنسان في, في مرض الله وفيما ينفع المسلمين إليه؟ أجل. يأخذ أجر إذا كان على الاستخباب بس الشهادة في حال الإدلاء دي عليه ما أخدش لكن تعالى اشهد والله أنا ما عندي وقت تعالى ونحن نجيب لك السيارة تعالى ونحن نطلقك بأ ما, ما لم تتعين عليه ومنها أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان فإلا الفسوق والخروج عن طاعة الله إلى معصيته وهو يزيل وينقص ويتباعده ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون بل قال فإنه فسوق بكم فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك واستدل بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم وأوضح من هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي علم تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل هذا انا قولي على القول بعض المفسرين يبقى يعلمكم الله مبني على ثق الله ويعلمكم الله يعني ثق الله يعلمكم الله وبعض المفسرين يمنع ذلك وانا هنا انفصال ثق الله هذه وحدها وبعدين ويعلمكم الله هذه لا شك إن الثقه سبب التعلم لكن الآية تنص على ذلك بعض المفسرين يمنع من ذلك لان لو كان المعنى كان واتقوا الله يعلمكم الله لكن واتقوا الله ويعلمكم الله فهناك انتصارا بين فهناك انتصارا بين هذه وذلك وان كان في ايات أخرى التي ذكرها الشيخ معروف أن التقوى سبب في حصول العلم التقوى سبب في حصول كل خير نعم ومنها أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور،, تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات فإذا الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء ومنها مشروعية الوثيقه بالحقوق وهي الرهون والضمانات الذي تكفل للعبد حصوله التي تكفل للعبد حصوله على حقه سواء عامل, عامل برا أو ساجل أليل أو خائل فكم في الوسائط من حفظ الحقوق وانقطاع المنازعين نعم كل دي من, من توثيقة الحقوق فالرهن توثيقة مثلا عين بداية لك عند حاجة طيب سديدني امسا أو كذا بعد مثلا سنة عشان يراه. فهو توثيق الضمان الكفاله كل دي من تحت بند الوثائق التي نوثق بها الحقوق ودي افضل من اصلات الامانه اللي هي على بياض المزعومه هذه يعني ارهن حاجه ارهن البيت ارهن السيارة ارهن كذا اذا ما اعطاك حقك لا انت محتاج محامي ولا حاجه اذا ما اعطاك حقك في وقت معين بيع هذا الشيء في حقك ورد له الباق يبقى أفضل من الإصالات تحط فيها مليون جنيه ونتكوين لك مثلا فرسمة جنيه ومنها أن تمام الوسيقة في الرهن أن يكون مقبوضا ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض بل التقييد بكون الرهن مقبوضا يدل على أنه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة وقد لا يكون مقبوضا فيكون ناقصا ومنها أنه يستدل بقوله فرهان المقبوضه انه اذا اختلف الراهن والمرتهن, والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن ان القول قول المرتهن صاحب الحق لأن الله جعل الرهن وثيقه به فلولا انه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقه لعدم الكتابة والشهود نعم، ومنها أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا جهود لقوله، فإن من بعضهم بعضاً فليؤد الذي يميل أمانة. هذا صرف واجبة، صرف الأوضاع السابقة وجعلها من الواجب إلى الاستحالة. ولكن في هذه الحالة يحتاج إلى يحتاج إلى التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في الحق. ولهذا أما الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتفي الله ويؤدي أمانته ولهذا نحن نقول لإخواننا في حال التعامل انت أمينت أخاك وانت ولم تكتب أوراق وكذا لا تعد بقى إذا حصل خلاف بينكما إلى المنازع غير الشرعي فمثلا تشوف بقى يصل أمانك على الأخ ده عند أخ ثاني تقول لديهون يدونه عشان يشتكيه وتضعب على كذب او مثلا تروح تتسبب في إضرار بحسة سوفي حقك أو تفترع عليه كذبا أو تعين ظالما عليه أو غير ذلك من أجل هذا أنترك زمان انت تعطي أخاتك شيئا وقد أمنت بمحض إحسان لا تعد تسيء بعد ذلك وأنا بقول لكم الآن إلا عاوز يعطي اخ حاجة لا ينتظره حتى لا يصدم يبقى لا ان جاءت فالحمد لله واذا ما جاءت يبقى عيب بانك تؤث في على ناصره الطريق قلت تعالى انت ماعادين حقي وجايب اخوك او اثنين ثلاثه وتضربوا في الطريق يبقى واحد ملتحي عمال ايه ضرب واحده ملتحي او تروح انت وزوجتك او انت وهذا الاخر عند المركز وخد بالك ويبقى الناس عمن يضحقوا عليكم وانتم كده لا انت عطيت وامنت وكده وانت بتعطي انوي ان شاء الله بإذن الله اذا ما جابش يبقى ايه صدق طبعا نعم ومنها ان من اتمنه معامله فقد عامل معه معروف عظيم ورضي بدينه وامانته فليتأكد على من عليه الحق هو. فليتأكد على من عليه. فيتأكد على من عليه. فيتأكد على من عليه الحق أداء أداء الأمانة عمن الجهدين أداء لحق الله وامتثال لأمره ووفاء أن صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به ومنها. تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أتم قلبه الذي هو ملك الأعضاء وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياء الحقوق وفساد المعاملات والاسم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق واما تقييد الرهن للسخر مع انه يجوز حضرا وسفرا فان حاجت اليه لعدم الكات والشعيب وختم الايه بأنه عليم بكل ما يعمله العباد كالترغيب بكل ما يعمله العباد لهم في المعاملات الحسنه والترغيب من المعاملات السيئه نعم نعم قال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض وإن تبدوا ما في أَنفُسِكُمْ أَوْ تغفروا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال رَحِمَ الله تعالى يخبر تعالى بعمور ملكه لِأَهْلِ السماء والأرض وحاطة علمه بما أبداه العباد وما أخفوه في أنفسهم وأنه سيحاسبهم به فيغفر لمن يشاء وهو المنيب إلى ربه الأواب له فانه كان للأوابين غفورا ويعده من يشاء وهو المصر على المعاصي في باطنه وظاهره وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو عما حدث به العبد عما حدث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم فتلك الخطرات هي التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصلم عليها وأما هنا هي العزائم المصممة والأوصاف الثابتة في النفوس أوصاف الخير وأوصاف الشمي ولهذا قال ما في أنفسكم أن يستخر فيها وثبك من العزائم والأوصاف وأخبر أنه على كل شيء قدير فمن ثمان قدرته محاسبة الخلائق وإيصال لا يستحقونه من الثواب هذه فهذه الآية دلت على إثبات من الشيئة له سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وفيها أيضا قاعدة اهل السنه والجماعة في المعاصي وأنا من مات مصرا على الكذير فوتحت المشي إن شاء غفر الله عز وجل له وإن شاء عذبه وفيها أيضا رد على المعتذلة الذين يقولون بأن كلام الله سبحانه وتعالى كلام النفس عن الشاعرة والمترودية الذين يقولون بأن الكلام هنا كلام نفسي كلام, كلام نفسي في وصف الكلام على ما يكون في النفس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجوز الأمة ما حدثت بها انفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به ما لم تتكلم به يبقى حديث النفس معفون عنه متى يؤخذ الإنسان إلى تكل فدل هذا على أن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا تلفظ به الإنسان أما ما يكون في النسفي فليس ما كلام فإن قال الشاعر يقول إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل لسانه على الفؤاد اهو نقول هو من ذلك أو وعلى سبيل هذا وعلى فرض هذا وأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن الفهم له غير الفهم بتاعكم له لأنه قال إن الكلام لفي الفؤاد وبس قال وانما جعل اللسان فهو عايز يقول بأنه ليوطر كلام من غير عقد للقلب وحقيقة هذا الكلام إنه ما يكون قد من عقد عليه القلب لكن هذا الكلام لا يعرفه أحد أو ما يكون في القلب لا يعرفه أحد إلا إذا عبر عنه ذا إذا في النهاية متى يسمى كلاما إذا ترفضه اللسان وإن كانت حقيقة هذا الكلام محضورة في القلب إنما الكلام يكون بهذا ولماذا ما ينفعش الواحد مثلا يقول آآ يعني كل بقى وقت انا والله في الشهادة شاهد بما في نفسي انا والله مثلا كنت كذا بما في نفسي وتضيع الحقوق على الاطفال كنت كان في نفسي كذا كان في نفسي كذا تكلمت في نفسي والله شهدت شهدت ازاي انا ما ادكش شهدت بنفسي في نفسي والله شهدت في نفسي ماذا ماذا استفدنا زوجتوك ابنتي قبلت الاثنين قاعدين لبعض ويقوموا ويتم الزواج هذا يقول في نفسه والثاني أقبر في نفسه اجابه القبول بما في النفس هذا يبقى الشريعة سنتلاعب بها إذا أطلقنا على ما يكون في النفس كلاما تترتب عليه أحكامه الكلام نعم. قال الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 قال رحمه الله ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلته كفتاه أي من جميع الشرور وذلك لمحتوة عليه من المعاني الجليلة فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع اصوله في قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وأخبر في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة بجميع الرسل وجميع الكتب ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة وفي قرن المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم بالجميع بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مشارك للأمة في الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وَإِلَّهُ فاق الْمُؤْمِنِينَ بل فَاقَ جميع الْمُرْسَلِينَ في الْقِيَامِ الْإِيمَانِ وَحُكُوقِهِ نعم إلا ما دل الدليل على اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم به وإلا فالكتاب الشرعي عام للرسول والمؤمنين إلا إذا دل دليل على أن هذا خاص برسول إليه صلى الله عليه وسلم نعم وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب والسنة وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على انقيام به وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما من المحرمات وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافعة والله تعالى قد أجاب دعاءهم على نسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قد فعلتوا فهذه الدعوات مقبولة من مزموع المؤمنين قطعا ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد وذلك أن الله رفع عنهم المؤخد يمنع ذلك مانع لأن الإنسان قد يرد عليه دعاء وليستجاب له دوج الرجل النبي أخبر عن الرجل يخرج في السفر أشعة أخبر يمد يديه للسماء يقول يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وهو بالحرام بالحراب فأنا يستجاب له. نعم. إذا يستجاب لعبدي ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمة. نعم. وذلك أن الله رفع عنهم واخذت بالخطأ والنسيان وإن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل ولم يحملهم من المشاق والأعصار والأغلال ما حمله على من قبلهم ولم يحملهم فوق طاقتهم وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين الحمد لله على كمال شرعه فلم يواخذنا في حال النسيان ولا الخطأ فإن فعل الإنسان شيئا ناسيا لم يأتم شرعا أو خطأا لم يأتم شرعا وإنما الإثم على تعم وهذا من جهة الإثم أما من جهة الضمانات فذي قاعدة أخرى ومن جهة حل الشيء أو تحريمه بفعل الناس أو الجاهل ذي قاعدة ثانيه هذه قاعدة ثانية فمثلا الرجل الذي قتل خطأ من جهة الاثم لا يأتم شرعا لأنه ما عمد إلى القتل ولا قصد قتل أخي الرجل أراد أن يصطاد فوقعت الرصاصة في صدر أخي ثمان ترفع المؤاخذه ربنا لا تؤخذ يبقى لا يؤاخذ شرعا من جهة الاثم لكن عليه الزيوة ولا ما عليه عليه الدين خلي بالكوا في فرق بين المؤاخذة والضمان المؤاخذة تتعلق بالشرع إنما الضمان يعني مساله ثانية أم أم ترضع ولدها بسديها ليلا نامت فجاء سديوها على الولد كتم نفسه, نفسه. مات عليها الدين طب آثمة ليس آثمة يبقى لا ينبغي نستدل ربنا لا تؤخذنا نقول اه ربنا لا تؤاخذنا في رفع المؤاخذه بمنكاه في الاسم ان انا الضمان لا واحد نايم في عسكري نايم في السر الثاني الدور الثاني تقلب بالليل وقع على اللي في الدور ايه موت يبقى هذا ايه يئثم ولا لا يئثم لا يئثم لكن عليه ديه ولا لا عليه الديه عليه الديه يبقى رفع المؤاخذه وهذا شيء عظيم جدا لان ترفع المؤاخذه حال النسيان وحال خطا ليس عليكم جناح فيما اخطأتم ايه بي ولكن ما تعمدت قربكم ربنا لا تؤاخذنا ان سينا أخطأنا والله يقول قد فعلت قد فعلت فمن فعل أي شيء وهو ناسي او مخطئ او مكره ولهذا لما نيجي في في نولد نقول كان ذاتيا عامدا مختارا دي محلات المؤاخذه مع فالحمد لله الذي كمل لنا الشريعة وجعل من ايسر ما يكون ووضع عنا الأثرار والأغلال الأثرار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا شريعة سهلة اولا تكليف بمقدور في أصل التكليف فهو بمقدور ولهذا إذا فعل الإنسان شيئا خارج نطاق الأمر الأول فإنه لا يكون مستحبا فلو نظر أن يصوم شهرا أو نظر أن يصلي مثلا مئة ركعه وذي صلى وصوم هل فعل هذا مستحب ليس مستحب مع انه طاعد لانه ألزم نفسه بما لم يلزمها الشارع به ابتداء والله أرفق بعباده سبحانه وتعالى يبقى الاول تكلفهم باخدوق ثم هناك استثناءات لهذا التكليف الذي كان فيه مقدور فان ظنط مشقة كالصلاة في الصفر وصن في السفر رخص لك القصر ورخص لك الافطار فان ارتكبت المحظور ناسيا او جاهلا بان ذا حرام او مكرها ما في مؤاخذ فاستعفي من الشر فما بقيت صعوبه ولا مشقه والحمد لله نعم فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من تزاني دينه أن يحقق لنا ذلك وأن ينجد لنا ما وعدنا على إنسان نبيه وينصح أحوال المؤمنين ويؤخذ من هنا تقويمات واس يعني ما مرة يصير مرة جديد هذا مهلاً ما ويؤخذ من هنا قاعدة التيسير ونحو الحرج في أمور الدين كلها ودي من القواعد الكلية من الشريعة أتت به آه بجلب التيسير ودفع المشاق نعم وقائلة الأفضل النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجه الزمن وأما وجوب ضمانات المتلفات خطأ نو خطأ نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإثلاف بغير حق وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمل تم تفسير سوره البقره واله الحمد والثناء وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نعم